لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض ي و م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 ك ل م ه ل ي ش و ي ا ل و ج و ه بيس ا ل ش ن ا ب ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ا ت إنا أ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 ائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما, وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا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 قلت م ا شاء ا ل ل ه لا قوة إلا ب ا ل ل ه إن ت ر ن ي أ ن ا أ ت مضمون اجتماعي فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ا أَوْ يُصْبِحَ م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 كائنا نزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح أ ص ب ح ه ش ي م ف أ هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتموا ان لم نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 وكان ا ل إ ن س ا ن أ ك ث ر شيء جدلا وما من عنا ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إ ل ا أ ن تاتيهم س ن ة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا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 وان تدعهم إ ل ى الهدى فليهتدوا اذن ا ابدا وربك الغفور ذو الرحمه لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد ليجدوا من دونه موئلا